انَهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فُقْتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا تَشْطِيهُ إِقْطَ إن هذا إلا قول البشر تأصلين ثقر وما أدراك ما ثقر لا تُقي ولا تضل لو واحة للبشر عليها 17 وما جعلنا أصحابا لَا رِئَا إِلَّا مَلَائِكَتَهُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا الذين لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا غَشَّى وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْقُبُورِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ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 ما خلقتكم في سفر قالوا لم نقم من المصليين ولم نكن اطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين